صلوات على محمد وعلى ال محمد وعلى آل محمد عدنا اللي يا لعيد العسكري عند ولد احنا عدنا اللي يا لعيد العسكري عند ولد اطلب من الله اشتريد اطلب من الله اشتريد وطلبتك لنسمه تصعد اللهم محمد وعلى ال محمد صلو على محمد وعلى ال محمد صلو على محمد وعلى ال لهم وهم على اقل كل عام يوم. افراحوا انسا لهم وهم على اقل كل عام يوم. اترى الدنيا ما تدوم. اترى الدنيا ما تدوم. وابد ما دامت الاحاد. على محمد وعلى صلوات. على محمد وعلى, محمد وعلى, محمد وعلى على هادي الرسول للفحول صل على هادي الرسول حيدر رفع للفحول ولحسن وام البتول ولحسن ومالبتول. حسين خامس ومتخلى على محمد وعلى محمد وعلى ولد منهم تسعاي مليني حبهم ناس طاهر ولد منهم تسعاي مليني حبهم ربه تدرج قال عنهم ربه تدرج قال عنهم الكون بس لهم شيء محمد وعلى ال محمد صلو على محمد وعلى ال محمد صلو على وعلى ال محمد وعلى قبل آدم خلقهم فوق معرشوفهم قبل آدم خلقهم قلب كل شيء صورهم قلب كل شيء عشر والهادي احمد على محمد وعلى محمد. صلوات على محمد وعلى محمد وعلى نبي نور يضوي كل هاي العصور أأهل لنبي نور يضوي كل هاي العصور أفرح للعالم سرور افرح للعالم سرور ونودهم فازعيا محمد وعلى محمد فنوى محمد وعلى محمد كون اظلم كل جارح صاروا لبلسم لهم الكون اظلم كل جارح صاروا لبلسم